سير الواحد ترى يا سالك لطريقة طريتني السر إخلاص العبادة لأمانين واشكروا الزكرى أحبة أبو في سيدهم عن سائر الأقوان وتحفظوه الزكر والمذكور بالإيمان الزاكر المشهور في الفرآنين وتفروا من حولهم عوة تسلموا لرادة الرحمن يشاغمهم بجميع يا اقرم من ليفر وهنا يردوا لشريعة منة ويكلف في غمه المذالين ليهزم ويؤذل السنة الله وبالقرآن من لم يكن تغييذا بشريعة ماذا كأسا تطل ربان فتبع إمام المرسلين وكتابه في السر والإعلان لكن بصحبة عارف متمكن يريك منه حقائق العيقان الشيخ شرطا في الطريق ومن عنه فمرجعه إلى الشيطانين لا وصل إلا بالشيوخ لأنهم خلفاء رسل الله في الأزمان فالجم حبتهم وخز لطريق من للمولى بغير تواني إنك لا أحد السماي شيخ طريقنا والطيب الوطب العظيم الشاني ومنور الألباب نور دائم حياظ سر خلاصة الأعيان ومنور الألباب نور الدائما ال... حياظ سر خلاصة العيانين، وريسهم محمود محي طريقهم فيضه كالوابل الهتانين طوبى لمن أخذوا طريقهم على دن وإخلاص وصنع جنانين دنيا وأخرى من معي من ذجل لداني يا رب غرمنا إليك بياهم واختم لنا يا رب بالعيمان والطف بخادمهم ترابا عليهم. العبد عبد الغاضر الجيلاني ثم الصلاة على النبي محمد ما غرجدت وارغاء في الأغصاني والآل أعلام الهدى ما انشدات السير بالأرواح للأبدانين صلى